بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزل إليك فلا في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أنزل في يام ميم يكون صاد كتاب اتبعوا ما منه صدرك وذكرى إليكم به حرج ولا تتبعوا موسوعه النابلسي ء ا ما ت و وكم من قرية أ ه ل للعلوم ق الاسلاميه ن كان م ج ا م و س ن أن ا إلا ا أن ل ق و ا إ ه النابلسي كنا ظالمين فلنسألن ن ف للعلوم ن الاسلاميه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 فاخرج الصاغرين إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم إلى فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل الا أن تكونا م ك ي ن إ ل أن ن ت ك و ان م ل ك ي أو تكونا ملكين ن ا خ ا وقاسمهما ه د ي إني ن ل م لمن ا ا ل ن ص فدلاهما فلم بغرور ما داق ل ش ج ر ة ب ه ت ل ه د ى شركه م ا و ط ف ق ا ي خ ف ا ن ع ل ي ه م م ا غ و ر ق الجنة وناداهما ر ب ه م لم ا أ ن ه م ا عن ت ل ك م ا الشجرة وأقول ض م ا إ ن ا ل ش ي ط ا ن ل ك م ا ع د و م ب ي ن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 يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما خرج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إ ن ه يراكم و وقبيله من حيث لا ترونه م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 قل أ م ر ربي بالقسط و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين, مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا ه د ا وفريقا حق عليهم الضلاله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 والذين ذ ك ب و ا بآياتنا ا و س ت ك ب ر و ا ع ن ه ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن ف م ن أظلم الاسلاميه اسماء الله م من الحسنى ك ت ا ب ت ى إذا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 كلما دخلت أ م ة لعنت اختها حتى إ ذ ا ازداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا, فآتهم عذابا ضعفا من الناس قال لكل موسوعه ا ت ع ل م و ن و ق ا ل ت و ل ه م للعلوم أ خ ر ا فما ه م كان ك م ي ن من ا فضل ا ل ع ذ ا ب بما كنتم ك ت س ب و ن إن ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ا واستكبروا ت ن ن ع ه ا لا ل تفتح ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ج ا ل خ ي ا ط و ك ذ ل ك نجزي ا م ج ر ي ن ل ه م من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ومن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 و ق ا ل ل و ا ا ح م د لله ا ل ذ ي ه د الله ن ا ه ذ ا وما كنا ن د ي ا هدان ل ل لقد ه جاءت ر س ل ر ب ن ا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة تلكم أن أن تلك ى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 فأذن م ؤ ذ ن بينهم ا ل و ع ة ا ل ل ه على النابلسي ظ ا ل م ي ل ذ ي ن يصدون ب للعلوم ه ويبغونها و وهم ج ا ا ب آ خ ر ر ة ك ا ف ن ن و ب ي ه ا حجاب ل ا س ل وعلى ا ل أ ع م ا ه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 لا ل خوف ع ي ك م و ل ا أنتم ت ح س ن و ن و ه النابلسي د أصحاب ا ر أ ص ح ا ا ج ن ة أن ل ل ع ل ي ن ا م ن ا ل م ا س ل ن ف ي ه ق ا ل و ا إن س و ع ه ا ل ا ك ف ر ي ن ا ل ذ ي ن دينهم اتخذوا للعلوم ه و ب غ ر ت ه الاسلاميه ح ي ة م م وما هذا كانوا بها ولقد و س و ا ه ب ك ت ا ب ف ص ل ن ا ه ع ل ى ع ل م هدى ورحمة ل ق و م يؤمنون ه ل ينظرون إ ل ا ت أ و ي ل ه ي و م ي أ أ ت ت ي ي و ل ه يقول الذي قبل قد جاءت رسل, رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروها وضل ه موسوعه النابلسي و ت للعلوم الاسلاميه ي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 ق ن اسماء ه ل ل ب ي ت ف ن ن ز ل به ا ا ل م ف خ ر ج ن الله من ا م الحسنى ك نخرج ا لعلكم تذكرون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 إله、غيره. إني ل غيره يخاف ي ع ك موسوعه عذاب من النابلسي ك في ضلال م ي ن يا قوم ل ل ا ل ه و ل ك ن ي ر س و ل م ن رب ا ل ع ا ل م ي ن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 ف ك ذ ب و ا فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا أ الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميم والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير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 أ لفضيله الدكتور محمد ر ا ت ه ا ل ن ت ب ل س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 ه موسوعه ا ل آية ف ر ن ا ب ل ف ي أرض ا ل ل ه و ل ا ت م س و م الاسلاميه ب خلفاء م بعد عاد و ب و ك م في النابلسي أ ر ض ت ت خ و من ه و ل قصورا وتنحتون ا ل ج ا ل ل ولا ت ع و ا ا في ل أ ر ض م ف س د ي ن ق الاسلاميه ل ل ل ل ذ ي موسوعه ت النابلسي أ م للعلوم من الاسلاميه إنا بما أ ر به مؤمنون ق ل ا وعقروا وعتوا عن الناقة وقالوا أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بما فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم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 بل أ م ق و م م س ر و ن و م ا ك ا ن ج و ا ب ق ل س ي للعلوم ا ل ا أ س و ا م من ق ر ي ت ك م إ ن ه م ن ا س يتطهرون ي ن ف أ ج ن ا ء ه ل ه إ ل ا ا م ر ت ه ك ا ن من ت ا ل غ ا ب ر ي ن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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أ ن ت خير ا ل ف ا ت ق ي ن وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم إ ذ ا لخاسرون ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين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 ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القران ي أ ت ي ه ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أ و أ م ن أ ه ل القران ي أ ت ي ه ب أ س ن ا ر ح ا وهم يلعبون أ ف أ م ن و ا مكر الله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 تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتم رسله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد ويؤمن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 موسوعه ن ر النابلسي م للعلوم ق الاسلاميه ا فألقى موسوعه ف إ ذ النابلسي هي بيضاء للعلوم ا ن فرعون قوم إن ه ا ل س ا ح ر س ل ي م ي ر يخرجكم ر ي د ك من ض ه م ن أرضكم أ ر فماذا م ت و ن ق ا ل و ا أ ر ج ه و النابلسي ه و ر س ا م د ئ ح ش ر ي يأتوك ن ك ا ح ر ع ل م وجاء ل س ح ر ة ف ر ع و ن ق ا ل و ا إن ن ا ل ا إن كنا نحن ا ل ا ل م ي ن قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا نعم إ ن ل م ق ر ب يا ن ق ل و ا يا موسى إ م ا ان تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملقين قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا اعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاء بسحر ع ظ ي م و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى ن ا ك فإذا هي ت ل ق ف ما ي أ ف ف ك و ن و ق ع ا ل ح ق و ب ل م ا ك ا ن و ا ي ع م ل ل و ن ف غ ب ي ه ا س و ا ء ا صاغرين و أ ل ق ه الحسنى س ر ة ا ج د ي ا رب ا ا ل ل ع موسوعه ي ن رب م ى النابلسي آذن لكم للعلوم ا ن الاسلاميه أ ه ه ف و ف ت ع م موسوعه ا ل ن خ ل ا ف ثم ل و ي ل ب ن ك م م ج م ع ي ن ق ا ل و ا إ ن ا إ ل ى ر ب ن ا م ن ق ل ب و ن و م ي ه قال ا ل م ل و من ق و م ف ر ع و ن ت ه ا موسى و ل و ا ب ل ي ف س د و ا ف ي ا ل أ ر ض و ي ذ ر م الاسلاميه ه ت ك ق ل ق ت أ ب ن ه و ن س ت ح ل س ا م وإن ل ل موسوعه ت ق ق ي ن ا النابلسي ع ى ربكم ه ل ك ع د و ك م ويستخلفكم في الاسلاميه أ ر ض موسوعه النابلسي للعلوم إ ن ت ه الاسلاميه ومن معه. ألا ق ا ل و ا م ه م ا ت أ ت ن ا ب ه من آية ل ت س ح ر ن ا بها ف م ا نحن ل ك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ا ل ط و ف ا ن و الله ا ل ض ف ا د ع موسوعه النابلسي فلما ر للعلوم م الاسلاميه ه اليم هم ك ذ ب و ا بآياتنا وكانوا عنها ا غ ف ل ي ن وأورثنا ا ل ق و م الذين كانوا ا س ت ض ع ف و ن مشارق ا ل أ ر ض ومغاربه التي ا باركنا فيها وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا وجاوزنا د م ما كان يصنع فرعون وقومه وما ر فرعون يعرشون ن كان يصنع كانوا ا و ببني إ س ر ا ئ ي ل البحرفات و ا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا ى كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء ما لهم إنكم قال آلهة ق و م ت ج ه ل و ن إن ه ؤ ل العلم ء متبر ان يكون هناك اهل و ك م على العلم ا ي ن أن وإذ م ن آل ف ر ع و ن س و م م و ن ك سوى ا ل ع ذ ا ب ي ق د ل ن أ ب ن ا ك م و ي س ت ح ي و وفي ن نساكم ذ ل ك ب ل ا ء من ربكم ع ظ ي م و م ا ل ا س ل ا م ن ا ه ا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 فإن موسوعه النابلسي تجلى للعلوم الاسلاميه قال تبت إ اسماء الله الحسنى شركه ا ل ن ا س ب ر س ك ه ت ي و ب ك ل ا م ي فخذ ما آ ت ي ت ك وكن ك من ا ا ل ش ر ي ن و ك ت ب ن ا ل ه في ا ل ل أ و ا ح م ن كل شيء م و ع ظ ة و ت ف ص ي م ا ع ي ء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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عدلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراثوا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 والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال يا أخي وأدخلنا في ر ح م ت ك و أ ن س ر ح م ا ل ر ح م ي ن إن ا ل ذ ي اتخذوا ا ل ع ج ل سنالهم و م الاسلاميه اسماء ل الله ا ل ح س ن بعدها ثم تابوا من بعدها و آ م ن و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما شكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين ه م ل ر ر ب ب ه ه م ي و ن و ا خ ت ا ر م و س ى قومه س ب ع ي ن ر ج ل ا ل و م ا ت ن ا ف ل م ا أ خ م ت ه اسماء ل ر الله ا ل ا ل س ف ا ى ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير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 ي أ موسوعه ر ي ا ل م ن ك ر ويحل لهم ا ل ط ي ب ا ت و ي ح للعلوم ب ا و ي مصرهم ا ل أ غ ل ا ل ا ل ت ي ك ا ن ت ع ل ي ه م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 واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك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 م و س و ع م ا فيه ل ع ل ك م ت ت ق و ن وإذ أخذ ر ب ك من ب ن ي آدم من ظ ه و ر ه م الاسلاميه ا س م ق ا ل و ا ب ل ه ا ل ح س ن ا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 و ك ذ م و ن و ع ه النابلسي ت ل ع ل و م ا ل ا ف س ل خ م ن ه اسماء فأتبعه ن الله شئنا ن الحسنى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 م و س و م ه النابلسي ذ ي ك ذ ب و ل ل ع ا و أ ف ه م ك ا ن و ا ي س ل ا م ن ي ه د اسماء ل ل الله فهو المهتدي ومن الحسنى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 ولله ا أ س موسوعه ا ء ن ف ا و ب ه ا و ذ ل و ا ا ل س ي ن للعلوم ن في الاسلاميه اسماء ا ل ل و الحسنى الغني الجزء الاول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 ف د ع و ه موسوعه ف ل ا ل ك م إ ن كنتم ص ا د ق ي ن أ ل ه م أ ر ج ل ي م ش و ن ب ه ا ل ه ه م أيدي يبطشون ب ا أم ل ه م أ ع ي ن يبخرون ب ه ا أ م لهم آ ذ ا ن يخمعون ء الله ا ل ح س ن م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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول, ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ خ ا ل ولا تكن من الغافلين إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته